موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملا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 وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَضِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبّ بِمَا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 ان الملتقين في جنات وعيون يدخلونها بسلام امنين و نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا و نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين